راحه و نديروا مضربه هذا في الفتره باش نبحث على عيوب القضايا في يا خسارة الزمن ما لا صديق وما لا صاحب تفديه بحياتك في النهاية عالك صاحب تعطيه كل ما تملك ويرسم لك أحلامك والله صديق من قال هذا الزمن طبع جاحد سعبنا من الإيهانات وكل حاجة صديق يبيعك في الوقت اللي تحتاجة ناديه بعد الصوت وهو أبدا ما يسمع يقول شوفوه المسكين كيف يدوي جراحه وكذا انتهت المعزة معتنا حباي خلص من اليوم ورا يحكي الواحد له طريق كنت بالنسبة لي اكثر من صاحب ما راح نرجع حبايب لو اشوفك غريق الايامين اللي راح اتعتبرها مجال ولا كأني عرفتك ولا كأني انخلقت انت الحين بالنسبة لي شيء مو موجود ترى من الاسباب من طبعك الجحود تعبت وضحيت حتى بيني حبيت وبسببك هالإنسان تركته وسبيته لو طالب هالإنسان حياتي عطيته لو طالب هالإنسان حياتي عطيته انتهر في المعذة، بجاني كنهنا هدها على الصحب الحقيقية وبكرة تعرف وش مع لاها انتهر في المعذة، ما عد عندك حبايب من التدربة تتعلم إن الصحب ما حناها <تصفيق> انتهر في المعذة، بجاني كنهناها على الصحب الحقيقية، البكرة تعرف وش مع لاها انتهر ما عد عندك حبايب من التدربة تتعلم إن الصحب ما حناها <تصفيق> كلاندي قانون إنك انت زي أخيّوا كل ش assemble يأركي هون كنت حسب إنك تموون Tell me how you could leave me alone I said soon maybe he will become But there was wrong just to him Kint aegunikhaabr arashin khatad Bajad nesba khatad Aitkabal athemen Inimik aadar aajemen Bajad kule şey khalas Saar alhaq maaak انسيت بكل بساطة ورميت اسمي وراك النتيجة غير مرضية انا المجني عليه وان اللي بدفع عدية استرجع اللي فات من هذه الايام اتذكر اللي بيننا كان مستمر اعوام صداقة وخوة محبه ويقام يبدو انها تلاشة مدري فعدت ونحاجة صار كل واحد همه في نفسه فيني شعور وحساس غريبة ما عشت ما تحسه فوق هذا انت السبب الحياة حتى التجارب ما هي عرض ولا طلب فيها قعد حرب ادور على الصحب والصديق، الصدوق ابدى الوقت الحاجة بتمو بالعروك انتهر تلم مع الظه need بدانك نهناها الصحبة الحقيقية بقره تعرف وش معناها انتهر تلم مع الظه عندك حبايب مرة تضرب اتتعلم ان صحبة ما حناها انتهر تلم مع الظه need بدانك نهناها الصحبة الحقيقية concept بدانك ناهناها انتهر تلم مع الظه عندك حبايب مرة تضرب اتعلم ان صحبة ما حناها التعب و تحتار ظل الناس ياما حاولت تكسبهم والصداقة الماس ياما كلتا ماشي وياما راعت الاحساس لكن في الاخير من الخيانة شربت كاس كاس الخيانة هذة اصعب كاس يبيعيك صديقك ولا احد بيك حاس شفت اشياء كثيرة من ناس تهدئتهم ثقة لقيت اني غلطان واطنب من الله رده كل واحد تلقاه برا المصالح رايح لو ما هم يطلعوك تأكد انك طايح يرفعوك لسماء عشرتهم كذابوا والقلب لها الرمى تجرهم تتركهم فما بقى لهم من عتاب مداما ان الحق في القلب نمى بعد اللي صرت افداء القلوب انا ما كانت في مظهر يهم من محب وباحترم ما اقدر اقول غير الله يرحم بيتي يجمل الفنان كان أن الضحية توفي أنت ورقنا الزمان وكشة في برم القبار والخاف في البارSON توصل إلى على اللم هيا عليه الآن انتهت المعزة بجانك نهنها صحبة الحقيقي beşرة تعرف وش معناها انتهت المعزة قال عند عندك حبائي من التضربة تتعلم أن صحبة محناها انتهت المعزة قال عندك نهنها الصحبة الحقيقي boutكرة تعرف وش معناها انتهت المعزة قال عند عندك حبائي من التضربة تتعلم أن صاحبة محناها